بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ما اسمه ما اسمه مؤلف اسمه الواصلية أحلام عبد الحنيم عبد, عبد السلام من تيمين رحمه الله تعالى قال ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه بي قتائه ومن به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ما هو التحريف تقدم عن البحر ما هو التحريف الزيادة أو النقصان في النص القراني او الحديث النبوي بدافع الهوى ان شاء قال ولا تعطيل تعطيل نفي المعاني ما هو التعطيل؟ نفي المعاني تعطيل الادله نفي معانيها كانت تقول كأنك تقول خوطبنا بلغه لا نفهمها عندما أقول لك اذهب تقول لا أدري ما معنى اذهب إذن أنت معطل لماذا الكلام للفض صار كلامي بلا أي عيش فائدة. نعم هناك صنف من أهل البدع دفعهم هواهم لتعطيل الأدلة وهم أسوأ الأنواع يعطيون الأدلة يعني يجردونها من المعاني كأن الله خاطبنا بكلام لا نفهمه والله عز وجل يقول في القرآن قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قرآنا مبينا يعني أن القرآن في غاية البيان والوضوح لكن الهوى يرعي صاحبه حتى أنه ينتهي من هذه الأدلة غير مفهومة فعندما يأتينا نص مثلا تقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة فاضح أنها تنظر إلى من؟ إلى الله عز وجل يقول لا أفهم ما هذا المعنى تقيل الله هذا كلام عربي واضح ومبين يقول لا أفهم لماذا لا يفهم ليس لأن كلام غير مفهوم ولكن لماذا لأن قلبه مريض فلا يريد فيما على نفس ماذا صحيح هذا هو هذا هو التعطيل إذن ما هو تعرف التعطيل ماذا نفي المعنى من الكلام العربي ومن الأدلة الشعورية ومن غير تكييف ما هو التكييف ما هو التكييف هو الدعاء كيف ما هو الكيف الهيئة الكاء في اللغة العربية أداء الصيلة في مسألة التشبيه والتمثيم تقول كهذا وكيف وكن هذه كلها من أدواته الهيئة فعندما تقول التكييف يعني الدعاء ماذا الدعاء ماذا هيئة مخصوصة نعم جاء عندنا قوم من أهل البدع يدعون الكيف لله عز وجل ما عن الكيف يعني هيئة ماذا مخصوصة يقولون مثلا جاءت فرقة اسمه المقاتلية كانوا ينتسبون المقاتل مسلمان بلقي كانوا يقولون الله تعالى كذا كذا ذراع في السماء طولا وكذا كذا ذراع عرضا صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم يقولون في الله تضطر إلى ذكر بعض كلام أهل بدع من باب التمثيل وإلا هذا الكلام ما يستحيى ماذا استحيى ماذا؟ التلفظ به لكن لكي تفهموا كيف أن بعض الناس ذهب بعيدا بسبب الهوى والمرض وأكثر هؤلاء خلطوا ديانة الإسلام بغير من الديانات حتى الدنيوية ديانات دنيوية أنا رأيتها من هذا الصنف يا قلبي رأيتها وقالوا في الله صنف يعني هنود تعرفوا الهنود الهند طوما يعني دخل كانوا كان كان تعرف هندوس تعرفوا هندوس هندوس ومن طبعه الهندوس في خانف الله أنهم كانوا ينزقون في بيوتهم صور لمن يعتقلون فيهم الربوبيا وولوهية أسيادين ينزقون في بيوتهم ماذا؟ صورهم لأنهم يعتقلون أنهم سيحفظون بهذه الصور حتى أن بعض الهندوس يتكلمون مع الصور يتكلمون ويعبدونهم وهي صور صاحبة قد مات قبل مئة سنة لكن يعتقدوا أن هذا الصور لها ماذا؟ تأثير ماذا يا خانف الله؟ فيحفظون بها البيوت يحفظون يحفظون في انفسهم بالصور هذه و فيا منهم صنف دخل الاسلام دخل الاسلام والله يا اخواني قلت و على قضيه الصور هذه لكن مش صور بوذا وهندو وغيرهم صور الشيخ والولي والامام عقوم الذي في المسجد صور الحبيب أعلم الحبيب ترحل الصورة الحبيب هناك والشيخ أقوم هناك نفس الاعتقاد يقولون هذه بركة هذا تعثر بالهندوسية أم لا تعثر أم لا ما هذا الأمر موجود حاصل ما زال موجود حاصل إلا أنه رأيتم بعينية فيه في الليمن صلى الله عليه وسلم يقولون هذا بركة هذا حفظ هذا الولي فلان إن شاء الله يأتي بالرزق خلقوا ديانة الإسلام بغيرها من ماذا من الديانات المضعية ولو علموا التوحيد وحققوه لعلموا أن الرزق والحفظ والكلأ كلهم من عند من؟ من عند من؟, من عند الله عز وجل وأن هؤلاء الناس لا يغنون عنهم شيئا لو كانوا حاضرون فكيف بماذا؟ بوراء وصور ليس لها أي ماذا؟ قيما هكذا أمنا صلى الله عليه وسلم قال من غير تكييف ولا تمثيل ما هو التمثيل؟ التمثيل هو الدعاء المثلية لله تعالى جاء عن صنف من أهل البدع بلغوا من علوم الفلسفة والكلام مبلغا كبيرا حتى دخل فيهم الكبر والهوى حتى كانوا ينظرون في أنفسهم شيئا من الألوهية لأنهم بلغوا من العلوم التجريدية هذه العلوم التجريبية المجردة بلغوا ماذا؟ أمر عظيم حتى يلضموا بين الناس وابن آدم ضعيف العقل إذا عظم كثير يضم النفس أن هذا استحقاق استحقاقه من الناس وفهم وفان في الله فصاروا يدعون الألوهية في أنفسهم حتى صار بلغ من بعضهم أن يقول الله عز وجل مثل فلان ومثلي ومثل فلان فادعوا ماذا المثلية بأنفسهم صلى الله عليه وسلم وفهم وفان في الله. من هذا الصيف الكثير من أهل يعرفون بالحلولية يعرفون بماذا؟ بالحلولية كانوا يعتقدون أن الله يحل فيهم وأنهم مثل ومثل لله تعالى حتى صاروا يأمرون الناس لعبادتهم لأنهم يعتقدون في أفص المثلية تظنون هذا كلام, يعني كلام خيالي هكذا أو لا والله إنهم واقع واقع وحاصل وموجود خاصة في بلاد العجل. لأنهم يكثر فيهم جهال وضعاد العقول خاصة من ناحية الديانة أشد من هؤلاء يا في اللہ رأيت العجب يا أخواني في الله في إندونيوسيا في ماليزيا في الهند في كامبوديا في لوس رأيت العجب يا في المسلمين لأنني كنت أخرج هنا في دعوة وكذا رأيت العجب يا أخواني لعلنا مستقبل أن يا أخوان نتدارس بعض هذه في مجالس خاصة في ومن غير تكييف ولا تمثيل يعني إذن خلاصة أن أهل السنة والجماعة لا يتعرضون للأدلة الشرعية بمثل هذه هذا الاعتراضات التي كلها من نتاج الهواء التكييف والتحريف والتمثيل والتأويل قال بل يؤمنون إذن ما هو اعتقادهم ماذا يفعلون فقال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه آية جامعة مانعة جاءت على نحو النفي والإثبات ليس كمثله شيء نفي وهو السميع وفي اللغة العربية المعنى الناتج من الجملة جملة النفي والإثبات هي أقوى المعاني كلام. الجمل في اللغة العربية ينتج عنها معاني متعددة صح أم لا ينتج عنها معاني متعددة مثلا هذه من ناحية بلاغية, من ناحية بلاغية. مثلا أقول أنا أحبك في الله هذه جملة إخبار يا أخوان في الله فيها بلاغة أنني أنا صرحت بأنني ماذا؟ أحبك في الله لكن طولي انا أحبكم جميعا خصوصا فلان في الله أيهم أقوى في محبته؟ الجمل الأولى أو الجمل الثانية؟ الجمل الأولى أو الجمل جمل في مسألة حبه في الله لكن المعنى الذي ينتج من التعميم ثم الخصوص والاستثناء أقوى من مسألة الإخبار أعيد الكلام أنا أقولت أنا أحب راشدا في الله معنى جميل لكن لكنه أضعف من قول أنا أحبكم في الله جميعا خاصة راشد كيف يصبح المال؟ ما معنى؟ لا؟ أقوى ما؟ أقوى, أقوى. وأقوى منهم جميعا إذا قلت لا أحب في الله إلا راشدا هذا أقوى أم لا؟ أقوى أم لا؟ هذا في غاية القوة لا أحب أحدا مثل راجب صار المعنى ماذا؟ صار المعنى ماذا؟ أقوى المعاني أفهم أقوى المعاني في الله فيقولون في اللغة العربية أقوى المعاني هي المعاني التي تنتج من جملة فيها نفي وماذا؟ وإثبات ولهذا اختصها الله عز وجل في كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي لكل آلهة عند الله واثباتها لله وحده لانها اقوى من عند اللغه العربيه وهكذا المعنى الناتج من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شيء مثله وهو متحل بصفات الكمال منها السمع والبصر وليس كمثلها شيء هي اقوى معنى وهذا, وهذا الناتج من هذا النوع من الجمل العربية لا يحتمل التاويل ولا يحتمل اللعب ولا التكييف ولا الصرف ولا التعطيل ولا النسخ لا هذا المعنى محكم قوي دائما وابدا فكفين يا اخوان في الله وعالم من وراء هذا ولهذا هذه الايه من اصول اهل السنه والجماعه واضح يكفي ان شاء الله جزاكم الله خيرا حبيبه الله معكم سؤال معكم سؤال يكفي لنا ان شاء الله سبحان الحمد لله شدا الليل